बुक ट्रू इकतीसलासून वाहिद रेस्टोरेंट में थ्री फिल्मा फी अलमत मुझे एक स्टार्टर चाहिए من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقبلات مجھے ایک سلڈ چاہیے من فضلك واحد سلطه من فضلك واحد سلطه مجھے ایک سوپ چاہیے من فضلك واحد شوربه من فضلك واحد شوربه मुझे एक डिजर्ट चाहिए मुझे क्रीम के साथ एक आइसक्रीम चाहिए واحد واحد مع مع मुझे एक फल یا چیز چاہیے من فضلك فواكه او جبنه من فضلك فواكه او جبنه ہم ناشتا کرنا چاہتے ہیں من فضلك نريد ان نفطر من فضلك نريد ان نفطر ہم دوپہر کا खाना चाहते हैं من من فضلك فضلك نريد نريد नूरीदाफ नूरी हम खाना चाहते हैं من من فضلك نريد نتعشى <خانا جاہتے ہیں> فضلك نريد मिनफदलक نتعشى आपको नाश्ते के लिए क्या चाहिए ماذا تريد حضرتك للفطور ماذا تريد حضرتك للفطور مربى اور মধু کے ساتھ بن خبز حمام صامولي مع المربى والعسل خبز حمام مع المربى والعسل سوسيج اور تشيز کے ساتھ ٹوسٹ خبز توست مع سجق وجبنه خبز توست مع سجق وجبنه وبالا هو اندا بيضه مسلوقه بيضه مسلوقه تلاهوا اندا بيضه عيون بيضه عيون اوملت اوملت कृपया एक और दही दीजिए वाहिजद जी आखर कृपया नमक और मिर्च दीजिए मिनफलिक من فضلك ايضا ملح وفلفل كريبيا اور ایک پیالا پانی دیجئے من فضلك كوبايه ماء اخرى من فضلك كوبايه ماء اخرى